ألف هن يا لليوم ألف هن لليوم اليوم ألف هن يا لليل لنام يمك أنا حبك وحب كل حرف باسمك انا حس يجرا سوا دم كون يمك كون بوسك كون حبك كون شمك كون ضمك كون احط على صدرك بلك خدي زي الهم نار ما تطفي ولا نار قد وعيني قبلك تبكي ذعانك بكي يا العزيز الما بعدت عن بالي لحظة ما أقول انت بعدت وشلون ضومك وأهلوا يذكرونك كباري وأهلوا يذكرونك نقطظاك انت والله انت نقطظاك انت ولو Қғұғыға Қғұғығыға Құға Құғығғығы өұғығығығығығығығығы